الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذي كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر بريه إن أولئك, أولئك هم خير البذية جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قال الذين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى رببا صدق الله العظيم